كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رحم الله الحسن البصري إذ كان يتنفس تنفسا شديدا ثم يبكي حتى ترتعد فرائسه ويقول لو أن بالقلوب حياه لو أن بالقلوب صلاحا لبكيتم من ليلة صبيحتها يوم القيامة لبكيتم من ليلة صبيحتها يوم القيامة إن ليلة تتمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه من عورة بادية ولا عين باكية من ذلك اليوم يوم تبلى الصرائر يوم الفضيحة يوم تبين كل الأمور يوم تظهر العورات وترى بعينك سيئاتك وتود لو أن بينك وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله من ذلك اليوم ترجمة قلبي له علامات ذكر أهلها ثمانية أمور تعالوا نعاهدها فلو أن بالقلوب حياة ولو أن بحا لكانت هذه العلامات حاصلات عند كل من يحب ربه عند كل من يريد أن يلتزم بحق بشرع ربه لكن قست قلوب وماتت قلوب فاللهم أحي لنا قلوبنا اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك علامات حياة القلب أولها الوجل وشدة الخوف قال الله في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلتهم القلب الوجل القلب الخائف القلب الذي يخشى الله جل وعلا اذا ذكر الله امامه ارتعد خشي انكسر ذل لله تبارك وتعالى وهذه الايات تنبت الإيمان في قلب العبد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فعلى رصيدهم عند ربهم وتقربوا من ربهم تبارك وتعالى وفوضوا أمورهم إلى الله فإذا كنت تلجئ أمورك إلى غير الله فذكر نفسك بهذا دائما أبدا لما رجت إحدى النساء من أحد الصالحين من حال ابنها ومرضه قال لها أمدبرا غير الله تريدين؟ فذكر نفسك وذكري نفسك بهذه العبارة دائما أمدبرا غير الله تريد على ربهم يتوكلون القلب الحي قلب يخاف الله يزداد رصيده الإيمان حين تتلى آيات الله عليه دائما أبدا لا تراه مهموما ولا مشغولا عن الله لأنه وكل أمره وفوض أمره على الله وهذه علامة حياته فالصفة الأولى صفة الوجل وشدة الخوف الصفان قال الله جل وعلا في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 من يضارح لا تستطيع أنزل رب العالمين هذا القرآن متصدعا من خشية الله فما لقلوبنا أشد قسل تنزل عليها الآيات فلا تقشعرت الغفلة وصارت القسوة وصارت الجفوة قاطعا بيننا وبين نذر الله وبين أن تفجيرنا تستفيد هذه القلوب بأنوار رحمات الله المتنزّلة مع هذا القرآن وننزل. أن تجده يلي وتجده يعر الجلود والأبدان وهذا من رحمة الله ومع كل علامة لنفسك نفسك ومع كل أمارة ومع كل أمارة تساءلي مع نفسك هل قلوبنا حية أريضا أم أن قلوبنا عافان الله وإياكم ماتت ونحن لا ندري العلامة الثالثة الخشوع عند الذكر قال الله جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق؟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 بل آن الأوان يا رب والله آن الأوان أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق والله في أوقات نذر الساعة التي نعيشها في زمان الابتلاءات والأوبئة في زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في زمان الفتن هذا في زمان يفر الناس فيه من ربهم ولا يفرون إليه والكل يفر منه إلا ربنا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا ماها آخر في هذا الزمان الآن الأوان لسه حنقول بكرة ولسه حنؤمل إلى زمان قادم إلى موسم طاع قادم قصد قلوبنا بطول الأمل قصد قلوبنا بانتهاكنا للحرمات قصد قلوبنا بالغفلات والزلات والسيئات قصد قلوبنا ونحن نرى المنكرات حتى لا ننكرها بهذه القلوب استمرأنا المعاصي قصد قلوبنا وكثير بعد وكثير شرد أهل الأوان أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق فهذه علامة على حياة هذا القلب أن يخشع عند ذكر ربه إذا ذكر الله إذا سمع لفظ الجلال ينطق إذا سمع صفة من صفات ربه الجميل الجليل تجد هذا القلب مخبتا تجد هذا القلب خاشعا زالت الحجب وصار القلب مشرقا تنزلت عليه الأنوار وصار يرى ويبصر الحقيقة والحقيقة واليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوا والعلامة الرابعة الإذعان والإخباء والاستسلام قال الله جل وعلا وَاللَّيَالَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا هَادِ الْلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ وإن, الذين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم هذا الإخبات والإذعان والاستسلام لا تجد هذا القلب منكر لا تجد هذا القلب معرض لا تجد هذا القلب متلفت، بل بل تجده دائما مستسلما مفوضا الأمر إلى الله تعالى. يا عبد الله اتق الله يقول آ والله آ والله أنا عبد آبق أنا أبد أنا عبد عاصي أنا أحتاج والله أن أفوض الأمر وأستسلم لأمر الله لا تجده يقول ظروفي أحوالي أهلي أسرتي أصدقائي من حولي لا أستطيع لا تجده ينكرها كما أنكر الرجل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يد الرجل فما رفعها الى فيه لانه قالها تكبرا لا تجد قلب هذا الوجل المخبت لا تجده هكذا ينكر ولا يدفع الحق ولا يتبطر على الحق ولا يستكبر لهذا تنفعه الايات وتنفعه النذر لأن الله جعل قلوب المستكبرين مصروف عن الحق سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن كل آية لا يؤمنوا بها أيها اسألي نفسك واسأل نفسك كل ما بتشوف آية كل ما بتسمع درس كل ما تأتيك موعظة كل ما يأتيك نظر الله وتسمع وترى من أحوال الناس من حولك بتعمل إيه؟ بتستسلم وتفوض وبترجع نفسك وبتصحح مسارك. ولا وإيه وكل كل آية لا يؤمنوا بها الإذعان الاستسلام الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى هو ده علامة القلب الحي العلامة الخامسة كثرة التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وصف الله جل وعلا أهل الفوز أهل الجنة فقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خشي الرحمن بالغيب ناب إلى الله ثاب ورجع إلى الله قلوب كلما التفتت عن الله استشعرت الوحش فعادت إلى رشدها وثارت على الصراط هكذا قلوب منيبة إلى الله دائمة قلوب راجعة إلى الله دائمة قلوب تهدف إني ذاهب إلى ربي سيهدين قلوب تصرخ اني مهاجر الى ربي قلوب مشتاقة قلوب محبة قلوب لا تعرف الا ربها هذا من جاء ربه بقلب منيب كان اوابا كان دائما اذا اخطأ ابا الى الله عز وجل وتاب ويخطئ ثم لا يترك نفسه للإحباطات ولا لليأس ولا للقنود بل دائما يستغفر ويستغفر من قريب يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى يأوب ويتحفظ فيبدأ في وضع السدود والحواجز تلقاء المعاصي تلقاء كل ما يبعده عن, عن الله تبارك وتعالى فيحفظ الله فيحفظه الله هكذا خش ربه بالغيب لما بقى لوحده ما حدش مطلع عليه الرب حفظ ربه بالغيب فجاء ربه بقلب منيب قلب سليم فكانت الجائزة وأزلفت الجنة للمتقين الجنة قربت له الجنة بقت هي اللي بتخطو إليه مش هو اللي بيخطو إليها أزلفت الجنة للمتقين قربت الجنة إليهم العلامة السادسة السكين والوقار قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما عارفين الواحد لما بتتنزل عليه السكينة فتلاقيه هادي ما تلاقهوش ألآن ما تلاقهوش عصبي ما تلاقهوش متنرفز وضان تلقي ساكن تلقي منشرح الصدر تلقي راضي تلقي عيني خافضة وقلب منكسر وأحواله في خير تلقي في عافية غير عافية الناس هذه السكينة التي تتنزل في قلوب المؤمنين فيزداد العبد بها رفعة وعزا وشأنا عند الله تبارك وتعالى السكينة دي بتنزل في قلوب مين؟ في قلوب المؤمنين أصحاب القلوب الحية تنزل امتى؟ لما تبقى القلوب دي ما تعرفش إلا ربها لما تبقى القلوب دي مش متطلعة للدنيا لما تبقى القلوب دي مش مأفولة لأنها لا تتأمل ولا تتدبر ولا تفهم عن ربها أم على قلوب أقفالها قلوب نزلت فيها السكينة لأنها قلوب حية اللهم ارزقنا قلوبا قلوبا حية تتنزل عليها ربنا برحمات من عندك وتنزل فيها السكينة فتزداد إيمانا وتزداد حبا لك وذلا لك وانكسارا بين يديك العلامة السابعة خفقان القلب بحب المؤمنين، بينبض بحب كل أولياء الله، بحب كل مؤمن على وجه الأرض. ما يعرفش البغض، ما يعرفش الكراهية، ما يعرفش الغل، ما يعرفش الحسد، ما يعرفش الحقد ما يعرفش علشان فلان مخالف لي في رأي أو مخالف لي في اتجاه إنه يبغضه وإنه يبقى فيه الشنآن. كما قال الله جل وعلا ولا يجرم أنكم شنا آن قوم على ألا إنما تلأى بحب كل مؤمن بحب كل من يعبد الله على الأرض مسلما كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 بناء إنك رؤوف الرحيم يبقى قلب سلم من هذه الآفات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو صاحب القلب المخموم الذي لا غل فيه ولا حسد فطوبى لمن كان قلبه هكذا سالما معافا من هذه الآفات والعيوب والمنكرات والعلامة الثامنة والأخيرة من علامات حياة القلب أن يسلم من الحقد كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أصل لقلب سليم ده تجده تجده يوالي في الله ويعادي في الله اما اذا مات قلب العبد فتجده قد تعطلت جوارحه عن الطاعة فلا يؤدي حق الله من العبودية فلا يعمل بكتاب الله ولا ينتهج سنة رسول الله ويعادي الرحمن ويوالي الشيطان يأكل رزق الله ولا يشكره ويدفن الموتى ولا يعتبر ويعلم أن الموت حق ولا يستعد له ويقبل على الدنيا يعمرها ويجمعها وينافس في جماع حطامها ويجمع حطامها الفاني ويتعذب بذلك ليلا ونهارا ولا يفيق ولا يتعذ ولا يعتبر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون اللهم ارزقنا قلوبا حيا يا رب تعالوا بعدما ذكرنا هذه العلامات تعالوا أذكر لكم شيئا من أحوال سلفنا الصالح أصحاب القلوب الحية كيف كانوا وكيف كانت قلوبهم الرقيقة تعالوا نأخذ من هذا المعين الصافي النقي ونتأمل من أحوالهم عسى أن نتعذ ونعتبر فنرزق هذه القلوب قد كانوا كما قال الحسن كانوا عبادا كمن رأى الواحد منهم اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار اكلهم اكلوا المرضى ونومهم نوم الغرقى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي والحاكم وصححه الألباني قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطط السماء وحق لها أنطأط أي سمع لها صوتا شديدا والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم إلى الصعدات تجئرون إلى الله، ولا خرجتم إلى الصعدات إلى الصحراء تستغيثون وتصرخون إلى رب الأرض والسماوات لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. ولبكيتم كثيرا اللهم إن قلوبنا يا رب أنت أعلم بحالها فاللهم أغذ قلوبنا أغذ قلوبنا ببرد رحمتك وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما لم أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار وقال عطاء دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقال عبيد بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قال فقام فتطهر ثم قام يصلي فلب يزل يبكي حتى بل حجرة ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذن بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق الأرض والسماوات وكان صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم لن ينجي أحدا منكم عمله ولا أنا إلا أن يتضمدني الله برحمته فهكذا كان صلى الله عليه وسلم صاحب القلب السليم الحي هكذا كان وجلا باكيا تفيض عينه من خشية الله وهذا عبد الله بن عمرو مر عليه رجل وهو ساجد في الحجر يبكي فقال اتعجب اتعجب ان ابكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله ونظر الى القمر حين شارف ان يغيب فكل الخلق وجل كل الخلق يخشى الا ابن ادم العاصي كان داود عليه السلام يؤتى بالإناء ليشرب فما يشرب إلا ثلثه أو نصفه ثم يذكر خطيئة فيتحب النحب تكاد مفاصله أن تزول بعضها من بعض ثم ما يتم شراب هذا الإناء حتى يملأه من دموعه وكان إذا عوتب في كثرة بكائه قال دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل احتراق العظام واشتعال اللحى قبل أن يؤمر به ويتأمر علي ملائكة غلاظ شدات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكان إذا ذكر خطيئته في الليل خرج حتى ينظر إلى السماء ثم يبكي ويقول إليك رفعت رأسي يا رب السماء ثم لا يزال يبكي حتى يصبح وهو على هذه الحال اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك وقال خالد ابن معدان ان الدمع لا تطفئ البحور من النيران فان سالت على خد باكيها لم يرى ذلك الوجه النار وما بك عبد من خشية الله إلا خشعت لذلك جوارحه وكان مكتوبا في الملأ الأعلى باسمه واسم أبيه منورا قلبه بذكر الله وقال رجل للحسن أوصني قال رطب لسانك بذكر الله فلا إله إلا الله وند جفونك وابكي بالدموع من خشية الله فقلما طلبت لديه خيرا فلم تدرك اذا كنت ذاكرا باكيا ووعظ مالك بن دينار فتكلم فبكى حوشب بن مسلم فضرب مالك بيديه على منكبه فقال ابكي يا ابابش ابكي يا أبا بيش فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعطقه من النار يا رب أعطق أعناقنا ورقابنا من النار وقال عمر بن زر ما رأيت باكيا قط إلا خيل إليه أن الرحمة إلا خيل إلي أن الرحمة قد تنزلت علي فالبكاء من أعظم أسباب رقة القلب وكان سفيان بن عيين يقول البكاء من مفاتيح التوبة ألا ترى أنه يرق فيندم فهل نندم وهل ترق القلوب قال حمزة الأعمى ذهبت, ذهبت أمي إلى الحسن البصري فقالت يا أبا سعيد ابني هذا قد أحببت أن يلزمك فلعل الله أن ينفعه بك قال فكنت أختلف إليه فقال لي يوما يا بني إلزم الحزن على خير الآخرة والله يا رب فاتنا خير كثير وفرطنا كثيرا فوحسرتاه على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين إلزم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين اللهم رقق قلوبنا اللهم ارزقنا عينا من خشيتك تبكي ونعوذ بك ربنا من خشوع النفاق ونعوذ بك ربنا أن يكون ظاهرنا أفضل من بواطننا انظروا إلى هؤلاء الذين حيت قلوبهم فكيف كانوا وكيف صارت أحوالهم قال عبد الأعلى ابن أبي عبد الله العنزي رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة فلما انتهى الى الناس وقف عمر وصعد على المنبر فخطب فقال اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا وبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء ظننت أن حيطان المسجد تبكي معه إذا الشمس لفت وذهب ضوءها وإذا تناثرت النجوم فذهب نورها وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هذه الجبال الأوتاد هباء منثورا وإذا النوق الحوامل تركت وأهملت وإذا الحيوانات الوحوش جمعت واختلطت فاقتص الله للضعيف من القوي وإذا البحار أوقدت فصارت نارا تتوقد وإذا النفوس جمعت بأمثالها ونظائرها وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت أوم القيامة سؤال تطيب لها بأي ذنب كان قتلها وإذا صحف الأعمال عرضت ورأيت بأم عينك عملك وإذا السماء أزيلت من مكانها وإذا الجحيم وإذا الجحيم والنار أُقدت وأضرمت نارها وإذا الجنة دار النعيم قربت من أهلها فيقنت يا عبد الله يا مسكين وجدت كل نفس ما قدمت من خير أو شر ومن يعمل سوء يجزبه، ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى هذا مالك ابن دينار يقول الحارث ابن سعيد كنا عنده وعنده قارئ يقرأ إذا زلزلات الأرض زلزالها فجعل مالك ينتفض ويرتعد وأهل المجلس يبكون ويصرخون والقارئ يقول وأخرجات الأرض أفقالها بأن ربك أوحده يومئذ يصدر الناس أشتات اللي يرو أعمالهم هتشوف عملك هتشوف تفريطك فتشف زنوبك سترى حالك مجسما أمامك ووجدوا ما عملوا حاضرا وتفضح وتقف خجلان مرعوب فازع لا تدري ما تصنع وأنت بين يدي رب لم يغضب قبل ذلك اليوم مثلما سيغضب في هذا اليوم العظيم يوم تقوم بين يدي رب العالمين فتقف أمامه لا تدري ما تصنع ترى عملك ومن يعمل خيرا يجزى ومن يعمل شرا سيلقى عذابه لا محالة إلا أن يكون قد تاب توبة نصوحا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لما بلغ القارئ هذه الايه جعل مالك يبكي والله يبكي ويشق حتى غشي علي فحمل من بين يدي القوم صريعا هكذا كانت قلوبهم هكذا كانت احوالهم يقوم واحد منهم بين يدي الله في جوف الليل ولم ينتهك من تهكنا ولم يذنب ما أذنبنا يبكي حتى يقال عن سفيان الثوري والله انه كان يبكي حتى يبول الدم خوفا من ربي قال عبد الرحمن بن مهدي ما عاشرت رجلا ارق من سفيان الثوري كنت ارمقه الليلة فما يكان ينام الا اول الليل ثم ينطفض فزعا اول ما يصحى من نميه ليه ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات ثم يقوم فيتوضأ ويقول على إثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم ما أطلب إلا <تصفيق> ما أطلب إلا فيك رقبتي من النار لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة, طرفة عين اللهم إدك عالم بحاجتي يا رب مش عايز غيرها يا رب يا رب نظر إلى وجهك الكريم يا رب وفكاك رقابنا من النار اللهم أعطق رقابنا من النار فكان سفيان يقبل على الصلاة فيبكي فيمنعه البكاء من القراءة حتى ان كنت لا تستطيع ان تسمع قراءته من كثرة بكائه وكان مرة سفيان كما يقول خالد السادوس كان أبي خاصا لسفيان الثوري فقال أبي فاستأذنت على سفيان في نحر الظهر أي في وقت الظهيرة فأذنت لي امرأة فدخلت عليه وهو يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم الآن دي جي عايزينها قدام عينينا ونحفرها في قلوبنا الليلة ذكر بها نفسك عظي بها قلبك يا متى الله كلما دعتنا أنفسنا إلى المعاصي كلما هاجمت الشياطين علينا فوسوست لنا فشردنا وبعدنا وطردنا ذكر نفسك بهذا فالله رقيب قل لنفسك أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم فكان زفيان يقول بلا يا رب بل لا يا رب بل يا رب واتعجب وانظر الى سقف البيت فتسيل دموعه فيمكث جالسا ما شاء الله ثم اقبل الي فجلس معي فقال مذ كم انت هنا فما شعر بمكاني كانت قلوبهم غير مشغولة عن ربهم أَمْ يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم فبمثلي احوال هؤلاء وهي المعاني داوي نفسك فان قلوبنا تحتاج الى من يحركها الى ربها ولا شك ولا ريب ان اعظم محركات القلوب الى الله ثلاث الخوف الذي يسجر ويمنع عن البعد عن الله تبارك وتعالى فيتحرك القلب بمطالعة ايات الوعيد وحينما يتذكر العرض والحساب والنار وأهوالها وحينما يتذكر عقوبة كل من أجرم فيفيق وينطهد ويأخذ العزم على أن لا يعود إلى هذه الغفلة والانتكاسة مرة أخرى والأمر الثاني أن يرجو وأن يأمل في عفو ربه وحلمه وعطائه ومن فيقبل على الله بقلبه راجيا ما عنده لأنه يعلم كيف هي صفات جمال ربه والأمر الثالث وهو رأس الأمر ومن غيره لا يقوم للعبد أمر وهو أن يستنشق نسيم الأنس بالله فيحب الله فيتحرق قلبه بكثرة ذكره لمحبوب قلبه فيطالع نعم الله عليه فيسير إلى الله فيجعل له الله ودّا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا أحي قلوبكم بهذه الأمور وتذكروا هذه العلامات التي ذكرناها لحياة القلب من وجل وقشعريرة في البدن وخشوع وإذعان وإنابة وسكينة وخفقان بحب المؤمنين وابتعاد وسلام من كل حقد دفين هذه العلامات الثمانية عليها مدار حياة قلب كل واحد منا فتعاهدوها و. عليكم بواجبنا العملي الذي اتفقنا عليه من مطالعة أحوال هؤلاء أصحاب القلوب الخية لعلها فيها رسالة لكل واحد منا ليفيق من غفوته وعلينا أن نردد هذه الآية الليلة نتعاهدها قلوبنا لعلها تخشع نسمع سرهم ونجواهم نتعاهدها ونرقق بها قلوبنا وأوصيكم وأوصي نفسي بتعهد الدعاء بأن لا يصرف الله هذه القلوب ولا يزيغها بعد إذ هداها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم